بسم الله قال رحمه الله باب سترة المصلي السترة الضم ما خوض من السترة وهي لغة ما استترت به من شيء كائنا ما كان هذا معنى السترة في اللغة فالسترة أولا من حيث الضبط ضبط سترة مأخوذ من الستر وهو لغة ما استترت به من شيء كائن ما كان قال له سترة وسترة المصلي في الاصطلاح هو ما يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غير ذلك هذه سترة المصلي ما يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصى أو غير ذلك أو يقال ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه، أو يقال ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه. قال البهوتي هي ما يستتر به من جدار. أو شيء شاخص أو غير ذلك يصلي إليه كلها متقاربة وقال البهوتي بأنها ما يستتر به أو هي ما يستتر به من جدار أو شيء شاخص والشاخص خرج به الخط فلا يصبح الاستثار بالخط لابد يكون شاخصا أما الذي ليس مشاخص مش لا يصبح يكون سترة ولا يقال له سترة أو غير ذلك يصلي إليه هذه حقيقة السترة وفائدة السترة قال ابن رجب وقد قيل إن فائدة السترة منع المرور بين يد المصلي وكف النظر عمن وراءه وكف النظر عمن عم وراء السترة فهذه فائدة جميلة من حيث فائدة السترة، وغرض التشريع من السترة فإن من جعلها أمامه يستفيد تين الفائدتين: منع المرور بين يديه ما يجعل أحدا يمر بين يديه، فيكفه عن المرور، وهكذا أيضا تكف النظر عمن وراء السترة، وكف النظر عمن وراء السترة، فهتان فائدةان. منع المرور بين إيد المصلي وكف النظر عما وراء السترة وأما بالنسبة لحكم السترة إن شاء الله يأتي مع الأحادي مع قراءة الأحادي فأخذنا معنا السترة صلاحا وأخذنا فائدة السترة ويأتي الكلام إن شاء الله على حكم السترة وما يتعلق بها من أحكام نأخذ حديثا حديثا ونقرأ ونستفيد ما يذكر تحت هذه الأحديث من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسترة فانتهينا من شروط الصلاة وأن الشروط على قسمين شروط وجوب وشروط صحة كما تقدم معكم ثم شرع رحمه الله في بيان السترة وأحكام السترة فبدأ بحديث أبي جهيم ابن الحارث فقال قال رحمه الله عن أبي جهيم ابن الحارثي رضي الله عنه قال قال رسول الله يرحمك الله وهنا أيضا فإذا ذكرها تعلق بيدرسنا زاد على ما ذكرنا نقرأ لا بس قال من السدر فوائد هامة منها أن اتخاذها هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وهذه أهم الفوائد هذه أهم الفوائد أن اتخاذه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية أين نتعبدل الله بهذا هذه أعظم فوائد اتخاذ السسر أن نتعبدل الله بما قاله وقرره وفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام الانتخاب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعالية والتقريرية وإحياء السنة وإحياء السنة والتباعوها هو الصراط المستقيم صدق وإحياء السنة واتباعها هو الصراط المستقيم هؤلاء الذين لا يتخذون صراط عندهم تقصير هذا عن القول بأنه مستحب وإلا يقسمون عن القول بالوجوب فعندهم تقصير هب أنها سنة تفرط السنة الذي قال هنا إحياء السنة واتباعه والصلاة المستقيم الثانية أنها تقي صلاة القطع إن كان المار من من يقطعها عندما من يقول بذلك هذه فائدة عظيمة أنها تقي صلاة من القطع إن كان المار كلبا إن كان المعرو كلب أو كذلك أيضا مرأة حائض فإنه يقطع الصلاة على الصحيح كما سيأتي بعضهم يقيد الكلب بعض القيود بعضهم قال الكلب الأسود خالص ويضل الحمار على ما في الحديث إن شاء الله هذه ثلاثة أمور إذا مرت بينه وثلاثة أشياء إذا مرت بينها المصلي قطعت صلاته قطع بطلان لا قطع تمام. على ما إن شاء الله أنها تقي صلاة القطع إن كان المار من يقطعها عند من يقول بذلك وتقيها النقص إن كان ينقصها الثالثة أنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان لأن صاحب السترة يضع نظره دون سترته غالبا فينحصر تفكيره في معاني الصلاة هذه فأيضا شرنا إليها قبله كان من رجب الرابعة يعطي المصلي المجال يعطي المصلي المجال للمارين صحيح يعطيه مجال للماردين ربما إذا كان ما في أمام السطرة يتحرجون كيف نفعل له هذا الآن النمر ميش من مكان نخشى أن النمر يقوم يهجم ويقول لنا الجعو فيجعل له سطرة ويعطي مجال للماردين تكون سطرة محدودة كما في قدر السطرة ثلاثة أذرع يجعل بينه بين سترته إلى سجوده قدر ثلاثة أذرع سيئته فيعطي مجال للمارذين بخلان ما لم يتخذ سترة ربما يتحرج المارون، والذين يريدون المرور لهم حوائج مرورهم وهذا ليس بينه وبين يديه سترة فيتحرج الناس من المرور أمامه خوفا من الوعيد الذي جاء كما سيئته فهذه فائدة طيبة يعطي المصلي المجال للمارذين فلا يحوجهم إلى المرور أمامه أو الوقوف حتى ينتهي من صلاته فلا يحوج هؤلاء الذين يريد المرور من الوقوف ولا من المرور أمامه من الوقوف حتى ينتهي ولا من المرور أمامه يحرجهم ويحوجهم أيضا لهذا الشيء وما يمره ما يبال به لما تننتظره وبعض من ربما يتأخر وعنده أعمال فيقف يقف حتى ينتهي هذا الشخص من صلاة. هذا مفسدة وفائدة مفسدة وفائدة مفسدة بالنسبة ما يحصل للناس ربما عمالهم تذهب عليهم بسببك أنت وحوائجهم أيضا كذلك تفوتهم بسببك أنت أحرجتهم حصل لهم شيء وفائدة في السترة نفسها إذا اتخذتها إذا اتخذت السترة فائدة هذه أنك تجعلهم مرون خلاص ولا تحوجهم إلى مثل هذا الشيء الخامسة أن السترة تكون وقاية للمار من إثم المرور أيضا جميلة أن السترة تكون وقاية للمار من إثم المرور الذي يناله بسبب تنقيصه صلاة المصلي وهذه فائدة طيبة أن السترة تكون وقاية للمرء من إثم مرور خلاص ما يأثم إذا مر خلف السترة ليس عليه إثم فهذه خمس فوائد في اتخاذ السترة في من يعيدها خمس فوائد في اتخاذ السترة آه آه أن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية وتقريرية وإحياء السنة والصلاة المستقيم <تصفيق> نعم تقي الصلاة من القطع على القول بالقطع أنه قطع نقصانه وقطع كمله كله قطع سواء كان نقصانه أو كمل قطع فهي تقيه من القطع. نعم هو هذا نفسه تقي الصلاة. ما عبد الله. نعم أحسن تطيعين مرة مجالا للمرور فلا تحرجه ولا تحوجه إلى أنه يقطع. ولا تحجو أيضا كذلك لأنه يمر أحسنت وعنده نعم أحسنت تحجب المصلي عن النظر إلى مواء سترته، ينظر أمامه أمام سترته، وينظر إلى سترته نعم أحسنت سترة تكون وقاية للمار من إثم مرور. وقاية للمار من إثم المرور تكون وقاية للمار من إثم المرور أحسنتم قال رحمه الله عن أبي جهيم ابن الحارث وهو عبد الله بن الحارث الأنصاري النجاري وهو ابن أخت أوبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن أبي جهيم بن حالث عبد الله بن حالث الأنصاري النجاري وهو ابن أخت أوبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المعر بين يدي المصل ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللقض البخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا تخرج حديث أبي جهين أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إثم المارين بين يدي أو باب إثم المار بين يدي المصني خمسمائة وعشرة ومسلم خمسمائة وسبعة من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهين يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم الحديث هذا مناسب ذكر الحديث. والحديث في الصحيحين كما سمعته من طريق مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم ذكر الحديث، وزاد البخاري، وزاد البخاري ومسلم أيضا مسلم قال أبو النضر لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة وهنا عندنا كان يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يدي زاد صاحب الصحيح صحيحين لا أدري قال هذا أبو جهيم أو أبو النظر قال أبو النظر لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة ولفظ البخاري ومسلم سواء ولفظ البخاري ومسلم سواء في الحديث لو يعلم المار فعلى هذا فلا وجه يقول الحافظ واللفظ البخاري الحافظ يقول هنا واللفظ البخاري ولفظ البخاري ومسلم سواء فما هو يعني الوجه في هذا القول أن اللفظ البخاري إلا إن كان يريد لفظة من الاسم فإنها للبخاري دون مسلم ماذا عليه من الاتم ولكنها ليس في الأصل وإنما هي في الحاشية جاءت وليس في أصل الصحيح جاءت في الحاشية فعلى هذا ليس الزيادة البخاري ولا للمسلم من الإثم ماذا عليه من الإثم إلا إذا كان يعني هذا الحافظ رحمه الله فلا يسلمنا أيضا لأنه ما في البخاري كذلك ليس في البخاري من الإثم وقد روى الحديث بخاري ومسلم وباقي أصحاب السنن كما يقول الحافظ بن حجر وأصحاب المستخرجات والمسانيد بدونها ما في من الإثم الحديث الصحيحين، وهكذا أيضا في السنن كما يقول الحافظ من حجر وهيضا في المستخرجات والمسانيد بدون هذه الزيادة من الإثم كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله وعاب رحمه الله على صاحب العمدة في هامه النب صحيحين. حافظ نفسه في, الصحيح في الفتح عاب على صاحب العمدة كيف يقول من الإثم يقرجها في العمدة ففي ذلك إهام أنها في الصحيحين وهذه الزيادة وين هي هذه لا في الصحيحين ولا في المستخرجات ولا في المسانيد ولا في السلم من الإثم وهنا وقع رحمه الله فيما وقع فيه صاحب العمدة مما عابه علي فهذا مما يتعجب منه من حافظ رحمه الله إذ يذكر هذه الزيادة من الإثم وأيضا يقول اللفظ للبخاري فاللفظ ليس للبخاري بل هو لبخاري ومسلم فاللفظ لهما جميعا لا فوت بينهما وأما إن كان يعني من الإثم فهذه ليست في أصل بخاري ليست في أصل البخاري إنما جاء في الحاشية تحت جاء في الحاشية وقد نص الحافظ نفسه رحمه الله أن هذه الزيادة ليس في الصحيحين ولا كذلك في المستخرجات ولا في المسانيد ولا في السنن ولا في المسانيد ولا في السنن وعاب على صاحب العمدة إذ يوهم بتخريج الحديث ويقول متفق عليه أن هذه الزياده في الصحيحين ثم يطعن هو نفسه بما على صاحب العمدة فعلى هذا الحديث الصحيحين فلا فوت بينهما بلا فوت ولا يقال لفظ البخاري قوله وقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا هذه الزيادة عند البزار قد خرجها في مسنده برقم 3782 من جلة التاسع سعى ثلاثين ومئتين من طريق سفيان بن عيينة عن سالم أبي النظر عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم ملاحظ في الصحيحين أرسلني من؟ زيد بن خالد وهنا عند البنزار العكس أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد فلاحظ أن سنستفيد منه من طريق سفيان وهو بن عن سالم أبو النضر عن بصر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي مصلي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ كان لأن يقو كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه. هذا لقى البزار. أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن الخالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لا أن يقوم أربعين خليفة خير له من أن يمر بين يديه وقد ذكر العلماء أن ابن عيينة أخطأ في الحديث في سنده ومتنه وقد ذكر العلماء أن ابن عيينة أخطأ في الحديث في سنده ومتنه أما الخطأ في السند فقد قال خالد فقد خالف ابن عينة مالكا والثوري الراويين عن أبي النضر، فروي أن السائل زيد بن خالد أن السائل والمرسل زيد بن خالد أرسل أبا النظر يسأل أبا جهيم وهذا الثام في الصحيحين أن السائل هو زيد والمسؤول هو أبو جهيم وهنا في البزارة العكس السائل زيد والمسؤول أو السائل أبو جهيم والمسؤول زيد بن خالد وهذا يدل على ضعف المثل أو في ضعف السند ضعف في السند أما الخطى في السند فقد خالف أو خطى في السند خالف بن عيين مالكا والثوري الراويين عن بالنظر النظر فروايا السائل زيد بن خالد وهو قلب ذلك وجعل السائل أبا جهيم وهو قلب ذلك وجعل السائل أبا جهيم والمسؤول زيد بن خالد وأما الخطأ في المتن فقد تفرد بن عيين بلفظة أربعين خليفا فقد تفرد بن عيين بلفظة أربعين خليفا فروها عن أب النظر وهي لم ترد في رواية مالك والثوري في خوط الشد وهي لم ترد في رواية مالك والثوري ورواية مالك والثوري صحيحين اختارها صاحب الصحيح ورواه أيضا عن ابن عيينة ورواه أيضا أحمد ورواه أيضا أحمد عن ابن عيينة بما يوافق رواية الجماعة بما يوافق رواية الجماعة رواية الجماعة تقدمت معكم وهي قوله لكان أن يقف أربعين من غير خريفا من غير خريفا وفي بعضها أيضا صحيح أربعين سنة أربعين شهرا إلى آخر طيب وراه أيضا أحمد عن ابن عيينة بما يوافق رواية الجماعة لا أدري من يوم أو شهر أو سنة لا أدري من يوم أو شهر أو سنة في يوما أو شهر أو سنة كما تقدم فقال بعض المحقيقين فلعل الخطى المذكور من الراوي عنه لا من ابن عيينة ابن عيينة حافظ فعلى هذا الذي يظهر يحمل الخطى الراوي عن ابن عيينة لأن ابن عيينة رواية أحمد توافق رواية الجماعة رواية أحمد التي أخرجها عن ابن عيينة توافق رواية الجماعة رواية البزار تخالف رواية الجماعة فلعل الخطى من غير ابن عيينة وإلا بعضهم حمل الخطى ابن عيينة رحمه الله أخطأ في سنده وفي مثنه أما الخطأ في السند فإنه حصل له قلب فما هو القلب الذي حصل ابن عيينة في السند جعل المرسل نعم جعل المرسل أبا جهيم إلى زيد بن خالد أحسنت فجعل السائل أبا جهيم والمسؤول زيد بن خالد أحسنت خالف مالك وعكسه فجعل جعلوا السائل زيدا والمسؤول أبا جهيم أحسنت هذا حصل له كما سمعت خطف في السند والخطأ في المثل خريفا وهم ذكروا خريفا وهو تفرد بها وقد رواية له توافق رواية الجماعة عند أحمد فعلى هذا بعضهم ذهب إلى تحمل الخطأ من روى عن ابن عينة لابن عينة الذي حصل لها الخطأ والله أعلم حصل أن هذه الزيادة ماتها لأربعين خريفا وأيضا كذلك حصل الخطأ في السند عند البزار هذه الزيادة فيها نظر زيادة أربعين خريفا بهذا التقييد فيها نظر وإنما جاء في بعض الروايات بالإطلاع يقف أربعين وفي بعضها بالشك في الأربعين هذه التي يقفها الشخص كم هذه الأربعين فجاء سنة وجاء شهر وجاء يوم بالشك من غير جزم كما في رواية البنزار رواية البنزار فيها الجزم والرواية التي جاءت في الصحيح من البخاري ومسلم لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة بالشك فرواية البنزار بالجزم لم تثبت. فرواية البنزار فيها ذلك والثورية والله أعلم هذا بالنسبة لتخليج الحديث مع ما ذكرت من الزيادة في رحمه الله تعالى وأما مسائل الحديث نرجعها إلى غد إن شاء الله